وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكتة من بعد أن أغفركم عليهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكتة بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وقدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة هم <تصفيق> الذين كفروا وقدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لَمَّا تَعْلَمُوهُمْ أَم تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ يُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَوْ تَزَيَّلُوا لع... كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل إذ جعل الذين كفروا في أَنزَلَ فأنزل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمۡ فَتَأْنَفُواْ وَأَطَعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ وَأَلْزَمَهُمْ, وألزمهم كَلِمَتَ تَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ تَقْوَى وَكَانُوا بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ثَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ثَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امينين لا تدخلن المسجد الحرام ان الله امينين امينين محلقين واوسقكم ومقصرين لا تخالطون نين محلكين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُنْذِرَهُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُنْذِرَهُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى, بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا